ويل لكل همزة اللمزة <تصفيق> الذي جمع ماله وعدده <تصفيق> يحسب أن ماله أخلده <تصفيق> كلا ليوب ذن في الحطمة <تصفيق> وما أدراك ما الحطمة <تصفيق> نار الله موقدة <تصفيق> التي تطلع على الأفئدة <تصفيق> إنها عليهم اقصاده في عمد ممدده